وَلَن يُؤْتِيَنَّكُمُ اللَّهُ مِنَ الْخَزَائِنِ مِن بَلَدٍ مَّيِّتٍ ان يحب البر المتوكلين إي وأن الله يكفيني أن ان قرن ثم من كان لا يبلغون ام من لم هم درجات عند الله والله بصير لِأَنَّ قَائِدَ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِن بَاءَكَ فِي time.